12. أكمل الجمل بالكلمات التي تسمعها ثم قرأها أفضل الذهاب إلى العمرة في شهر حزيران أفضل الذهاب إلى العطلة في شهر نيسان لا أفضل الذهاب إلى أنطاليا في شهر تموز لا أفضل الذهاب إلى أرفا في شهر أيلول أفضل الذهاب إلى بولو في شهر أيلول لا أفضل الذهاب إلى وان في شهر أيار أفضل الذهاب إلى ديار بكر في شهر كانون الأول